وقفنا الحرب وقفنا الحرب وانسحبوا الجيشين وقلب صفحة العراق وسكتوا اخوانك بس انت البقيت وهاي حفنة سنين تحارب وحدك بديار عدوانك ودفنوك بحياتك حسبوك تموت بس هلت ترى وتموي الدفانك من عوك الاكل والطاك بس دخان وكتبت اسم العراق بخيط دخانك يا غيمه فشق غطت سماء العدوان كلك ما رجله شان الجبن شانك يا هابونك لي نترشاش او يا هابونك لان مات من ولو ولو بتش الصخر نوح المحزن عليك ليه انت عن هذا عدت واستفرد زمانك بطيت ومهرتك تبكي وعليك الصيح ردت تتت اوراق عنوانك رحت وابنك طفل ومندس التجماط وجزت من رجعتك لبست قمصانك خطيب ابنك خطيب ابنك يتيم وانت حي موجود وتتم كل حضن ما شاب احضانك غفينا بلا غط ودلانا درد الليل ونشوفك عشرك من تفدرعانك يا ابو شعر السبل وجفون كسلانات وسمارك دابلي يسمونه صحبانك صدق عقب العراق وعشق الحديات المحاجر عشقتك وصياق سجانك صدق شاغت مهجتك من جحيم الصوت وسواق برقبتك محفور نيشانك صدق شعرك جمد من فلج لصبابات لو شي بشتعل من لوم وجدانك صدق ضيج المحاجر حدبك على القاع وتحض راسك قمت ما بين سيقانك صدق عفتنا بلاغطة ولفانة برد الليل عفتنا بلاغطة ولفانة برد الليل ونشوفك حشرك ملتفة ذرعانك علي جار الحصار وضعت كل مضمون حتى اخضى بدي وسوار ميشانك طلعت وأبسطت على الأرصفة من الجوع وعيون الضياب تلوك غزلانك لكن ضل الحجاب وداعتك على الراس ابيض من ورق صفحات قرآنك <تصفيق> وبعد راد الوطن بس انت بالاشراك وصحت لكلاتهم بكثار عدوانك ورث ابنك نطاقك والشجاع البيت <تصفيق> ومش بنص الحدود يحارب امكانك ورجع لبلوح نايم وبعلم ملفوف من شفت العلم حسبه لشريانك قلت فدوه ونذر باكر ترى الجنود وي يريد يزحف طفل وتلمج حانك وصدقي باكر اجاني ولدي الوطني جابوك نزلت لمنشئه وجيت اشوف احضانك طحت برض الوطن بس ما رفعت الراس شميت التراب